126-قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين 127-فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه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 أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين